سابقاً في نهاية العالم وما بعدها وسيكون الناس في يوم الحساب قسمين ثم يأتي الرعب وهذا العسر وهذا الخوف له مراتب ليس هناك هرج ومرج وجدل لكن هذه الحيلة لا تنطل على الملائكة الكرام والإحصاء يختلف عن العد وتوزيع الصحف وقراءتها هي فقط مرحلة تمهيدية إلى مراحل أخرى من الحساب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 قال تعالى وعرضوا على ربك صفّة والملائكة الكرام سينظمون هذا الصف قالت تعالى والصافات صفّة فالزاجرات زجرة لمن لا يقف منضبطا في هذا الصف فالتابيات زكرا يقرؤون التعليمات وتعليمات الوقوف أمام الله لماذا أحد مظاهر جلال الربوبية كنوع يسمى عندنا التفقد هل نسينا أحد؟ قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بعد هذا الصف سيأتي الرسل الكرام قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء سيقف الرسل الكرام أمام هذا الصف قال تعالى وإذا الرسل أقتت أي جمع الرسل الكرام يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إذن سيقف الرسل الكرام أمام هذا الصف كبداية لحساب الأمم وسيخرج الناس من هذا الصف كل مجموعة إلى رسولها قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم الأمة الإسلامية بالوسط ومن حولها كل الأمم قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لو كانت الأمة الإسلامية على الطرف لن تكون قادرة على الشهادة على كل الناس ثم يبدأ الحساب بشكل جماعي أو ما يسمى حساب الأمم وسيكون بوضع جاسيا عندنا صورة تسمى صورة الجاسية قال تعالى فيها وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها مثلا قوم موسى جاسيا تعال يا موسى وأحضر التوراة ماذا قالوا لك؟ كل أمة ستكذب رسولها أنه لم يبلغها رسالة فتكون الأمة الإسلامية هي الشاهدة على تلك الأمم مثلا نحن نقول لهم لا قلتم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أنتم مثلاً عانتموه في هذا المجال إذن لتكونوا شهداء على الناس من بعد حساب كل الناس قوم نوح قوم شعيب قوم لوط قوم موسى قوم إيسى على هذه الرسل السلام يأتي دور الأمة الإسلامية وعندما يأتي الدور على الأمة الإسلامية لن تشهد عليها باقي الأمم فالشاهد الوحيد على هذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك كانت تؤثر فيه هذه الشهادة أبلغ الأسر في نفسه فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في التفسير أن رسول صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي القرآن بما معنى الحديث فعندما وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له الرسول أمسك فالتفت ابن مسعود فإذا الرسول عيناه تزرفان الدموع لماذا؟ لأن شهادته هذه ليست لصالحنا هذه الشهادة هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي وردت على لسانه الشريف يوم القيامة ماذا سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادته علينا كأمة ونحن نكون جاسيا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا في سورة الفرقان والياء هنا ليست للخطاب يا ربي الياء هنا للدهشة والاستغراب وقال الرسول يا ربي معقول أن هذه الأمة قد اتخذت هذا القرآن مهجورة وليس إعراضا فقط فكانت تؤثر فيه أكبر الأسر لأنه لا يريد أن يكون يتكلم كلاما ليس لصالحنا ولو عن طريق الشهادة هذه الشهادة هي تقرير رسالة وليست شفاعة الله أرسل الرسل ويريد النتائج يوم يسأل الله رسل ماذا أجبتم لذلك على ما يبدو من هذه الشهادة أنه ليس لنا من حظ في حسابنا كأمة يبقى الأمل في حسابنا الإفرادي وبعض الأصناف من الناس لن يدخلوا الحساب منهم الصابرون قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومنهم المجرمون من هو المجرم في القرآن الكريم؟ المجرم هو من قطع كل الصلات مع الله. قال تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لماذا؟ لأن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مباشرة على جهنم. قال تعالى في سورة الرحمن: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آم. وأوضح القرآن الكريم. أن بعض الأقوام وبعض الأمم سوف يحسن مصيرها بعد الحساب الأمم أو الحساب الجماعي قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقال تعالى ألا بعدا لعاد وقال ألا بعدا لمدين وقال ألا بعدا لثمود إذن هذه أقوام كلها مبعده يوم القيامة إلى النار فوراً ومنهم قوم فرعون قال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود إذا هذه أقوام كلها غضب الله عليها بشكل جماعي وليس عليها حساباً إفرادياً أما أصحاب الأعراف فلهم موضع خاص هنالك صورة في القرآن الكريم تسمى سورة الأعراف ما هي الأعراف؟ هي أعلى أعلى منطقة من المرتفعات يوم القيامة لذلك نسأ نقول عرف الديك أي هي المنطقة الحمراء في أعلى رأس الديك وقال تعالى عن الرياح المتحركة نحو الأعلى بما يسمى المنخفضات الجوية قال تعالى والمرسلات عرفة إذا على الأعراف يوجد رجال فقط ولا يوجد نساء قال تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم إذن هم الرسل والأنبياء الكرام المعروفون كل نبي أو رسول بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم إذن كل ما على المرتفعات أو على الأعراف هم رجال فقط، لذلك هم الأنبياء لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وعلى الأعراف رجال، إذن هم الرسل الكرام مع الأنبياء الكرام الذين ليس لهم أي علاقة مع الحساب. وهؤلاء ليس عليهم أيضا بعض قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء إذن على منطقة الأعراف وسورة الأعراف تعطي الوضع الخاص إلى الرسل والأنبياء الكرام وبعد نتائج حساب الأمم سيأتي حساب الأفراد وأيضا الجميع سيكونون خاسرين بأعمالهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بما معناه لن يدخل أحد الجنة بعمله